Nalhamdadillah, madhutaala, unastajinu, unastajfiru. och hubillahi min sururi och sanjayati, analina. Majhdi lahu fella och majhjugli fellah hatiala. Och asjaduallah illaha och wahdahu illah sherikala. Och asjaduanna Muhammad, anna abuduhu, orasul. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,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 النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بين قومه يعرف بمكارم الأخلاق بالصدق والأمانة والكرم وإغاثة الملهوف وكانت هذه الشماء التي أكرمه الله بها لها أثر عظيم على قومه يقول الله عز وجل في وصف خلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم فالخلق الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف بين قومه بالصادق الأمين، وقد كانوا لا يكذبون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بأيات الله يزحدون، وقد كانوا يعلمون صدقه وأمانته. وهذه الشمائل وهذه الأخلاق كان لها أثر في قبول دعوته. ومن صرف من انصرف عن قبول الحق الذي جاء به إلا عنادا واستكبارا وإلا فهم يعلمون صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمانة هذه الشمائل. التي حلاه الله بها في أخلاق عظيمة كريمة لما بعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ربنا هذه الأخلاق لنبي وإنك لعلى خلق عظيم ويقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بمجامع القلوب في خلق عظيم وفي أسوة مؤثرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التحلي بمكارم الأخلاق فقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه والخلق يعرفه أهل العلم كما جاء عن عبد الله بن مبارك أن حسن الخلق هو بدل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه بدل الندى أي بدل المعونة لإخوانه المسلمين إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال التي هي صدقة أن يحمل للرجل متاع على دابته فإن ذلك صدقة وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسباب تفريج الكربات أن تسعى في تفريج كربة أخيه. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فبدل الإعانة للمسلمين وأن تشعر بحاجاتهم وبآلامهم هذا من حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل المؤين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه وعض تداع له سائر الجسد بالحمى والسهر رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه البخاري ومسلم عن نبي موسى الأشعري فالتعاون بين المؤمنين هذا من مكانم الأخلاق وأن يكون المرء يشعر بإخوانه يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ولذلك عرف العلماء حسن الخلق بأنه بذل الندى بذل المعون لإخوانك وأن تسعى في مصالحهم إشفاعه تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء البخاري مسلم عن نبي موسى الأشعري والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صوما لمن كان مفتاحا للخير مغلقا للشر ومن أعظم ما تفرج بهم كرب القرآن هو أن يبذل المسلم لإخوانه العلم النافع فإن كربة الجهل من أعظم الكرب التي حلت بالأمة. وإن كان الجود يعتبر مكرومة فإن الجود بالعلم وبذله للمسلمين من أعظم مراتب الجود بذل الندى وكف الآذى أن تحفظ نفسك من أذية المسلمين فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس المؤمن بفاحش ولا متفحش ولا بالبذيء فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يحفظ المسلمون لإخوانهم حقوقهم إن دماءكم عليكم حرام وأموالكم عليكم حرام وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا اللهم هل بلغت اللهم فاشهد المسلم لا يجوز له وليس من مكارم الأخلاق يكون طاعانا متفحشا بذي اللسان فإن هذا يقد يقدح في مكارم الأخلاق بل هو من سفاسف الخلق وسيئه كذلك أيضا لا ينبغي له أن يؤذي إخوانه بالعبارة البذيئة السيئة وعليه أن يتحلى بالكلام الطيب قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فأمر الله بأن نقول الكلام الحسن والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقا فعليك أن تتخير الكلام الطيب فإن هذا يجلب لك ود أخيك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من سقطات اللسان أما قال ما معاذ بن جبل أئنا لم وأخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهل يكب الناس فكلتك أمك يا معاد وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا إن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخة الله يهوي بها في جهنم سبعين خريفا فهذا يدلك على خطر أن يطلق المرء للسانه العنان فأنت ينبغي أن تكف الأذى عن إخوانك المسلمين في أقوالك وأعمالك أن تسعى في حفظ أموالهم فالله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يستحل أحدكم مال أخي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا حذر من فتنة المال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال رواه الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه فإن من أعظم ما يكدر القلوب بين المسلمين هو فتنة المال إن أموالكم وأولادكم فتنة فأنت ينبغي أن تحفظ مال أخيك بالتعامل النظيف بينك وبينك وأن يكون همك الاحتيال على إخوانك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أمانه من حلال أم من حرام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به فينبغي أن يتعامل المرء مع إخواني تعاملا نزيها، وأن يكون سماحا في بيعه وسرائه رحم الله عبدا سماحا إذا بتع، سماحا إذا اشترى، سماحا إذا قطضا. فإن من مكارم الأخلاق أن يكون المرء سماحا في تعامله، وأن يعيش مع إخواني. بتراحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فهذا وصف للمؤمنين أنهم يتراحمون فيما بينهم يشعر الغني بحال الفقير ويشعر القوي بحال الضعيف أما أن يتعايش المسلمون غلاظا شدادا فليس هذا من أوصاف المؤمن وليس هو من موالاة المؤمن الإخوان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فكف الأذى ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يبذل لإخوانه المعروف والإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وهذا يدلك على إظم حق الجار في أن يكف المرء آذاه عن جيرانه بذل النذى وكف الأذى والأذى كلمة عامة لكل أنواع الأذى الأذى في الأعراض أن تقدح في إخوانك وأن يشغلك القذف في أعراضهم فإن ابن دقيق العيد يقول أعراض المسلمين حفرة من نار وقع على شفيرها صنفان المحدثون والقضاة فالأصل في عرض المسلم أنه محرم وماله محرم ونفسه محرم إلا بحقها فلا يجوز للمسلم أن يستسهل الطعن في إخوانه بالغيبة والنميم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أكدرون ما الغيبة؟ قالوا ذكرك أخاك بما يكره قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باهدته أي افتريت عليه من البهتان والله عز وجل يقول ولا يقتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه فالغيبة من كبائر الذنوب وهي ذكرك أخاك بما يكره وهذا من أعظم الأذى كذلك أن تسعى بين إخوانك بالنميمة أن تنقل الكلام من هذا إلى هذا على جهة الإفساد وهذه هي الحالقة لا أقول أنها تحلق الرأس ولكنها تحلق الدين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث حذيفة في البخاري المسلم لا يدخل الجنة نمام النمام الذي يسعى في الفتنة وإفساد القلوب فإن هذا من أعظم الأذى ولقد شرع الإصلاح بين الناس ولو بالكاذب. ففي البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا تسلط علينا صاحب الدراجة هذا, هذا من جملة الأذى طيب أقول بارك الله فيكم في مسائل أن المرء يطلق, يطلق لسانه بالغيبة والنميمة وقول الزور والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر بأكبر الكبائر قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور فلا, لا فلا يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت فإن المسلم قد يتكلم بالكلبه لا يجد له خلاصا بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كلمة واحدة ربما توبق له دنياه وأخرى فلذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. وعند أبي وعند الترمذي من صمت ناجا. فكيف بالذي لا يفت؟ ولا يفتر وهو يتكلم في ذا وذا ويتناقل القيل والقال والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وكره الله لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فتجد مشغفا حريصا على القيل والقال ولقد صدق محمد بن أبي ناصر ألم صاحب الجمع بين الصحيحين إذ يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقل من لقاء الناس لا لأخذ علم أو إصلاح حالي. فالقيل والقال آفة ومرض إذا أصيب به العبد ربما تجد من مكان إلى آخر يمشي يبحث عن القيل والقال. فنصل الله لنا ولكم العافية. من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه فإن من حسن الخلق أن يحفظ المرء لسانه عن إخوانه إلا بدليل من الشرع فلقد تكلم العلماء في أناس في أعراضهم بالقدح والثلب ذلك لمصلحة الشريعة ولحفظ دين الله عز وجل وفي باب القضاء والشهادات إنما تكلموا لأجن مصلحة شرعية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبا جهل لا يطع إلى يضع العصا على عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له هذا من الغيبة الجواب ليس من الغيبة لأنه قد استشير في أمر نكاح كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفتان أنت يا معاد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي ذر إنك مرء فيك جاهلية والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن فلانا وفلانا لا يعرفان من ديننا شيئا فإذا إذا كانت هنالك مصلحة شرعية راجحة فإن المرأة يتكلم بما أباح له الشارع أو أوجب عليه الشارع فمثلا أئمة الضلال ودعاة البدأ وأهل الأهواء هل أعراضهم محفوظة أم الواجب أن يحذر منهم الجواب الثاني أم الأول الثاني وهو أنه يحذر المسلمين من بدعهم وأهوائهم فإنهم خطر على عقائد المسلمين لكن من يتولى التحذير وبيان عوار هؤلاء هم العلماء علماء السنة وأهل السنة ينقلون تحذير العلماء للمسلمين لكن الأصل في الحكم على الرجل بأنه صاحب سنة أو صاحب هوا هذا لمن؟ هذا للعلماء الراسخين في باب السنة والبدعة لأنها أحكام على معينين فلان وفلان وفلان وفلان فأنت ينبغي أن تكون صاحب ورع فإن الإمام الذهبي لما تكلم على أوصاف علماء الجرح والتعديل قال أن يكون له ورع تام ورع يشح تام ما هو مجرد ورع إنما ورع تام وأن يكون عالما بأسباب الجرح كي لا يجرح بما ليس بمجرح وأن يكون كلامه بقدر الحاجة الشرعية لا أن يصير المرء يتكلم لحاجة, لحاجة ولغير حاجة فلان مبتدع مبتدع مبتدع فهمنا مبتدع مبتدع مبتدع عرفنا عرفتم يا إخوة إنما الكلام بمقدار الحاجة ولولا الدين لتمنى علماء أن يحفظوا ألسنتهم من الكلام في الناس لكن لمصلحة الدين لما جاء جرير بن حازم وحماد بن زيد إلى شعب بن الحجاج إلى شعب بن الحجاج أبي بسطام أمير المؤمنين في الحديث فأمراه أو طلبا منه أن يكف عن نعم عنابان بن أبي عياش فوعدهم خيرا ثم خرج بعد ذلك يقول لا أستطيع إنه الدين إنه الدين فعلماء الجرح والتعديل تكلموا ديانة وهم أهل وراء وتقوى وكلام في أهل البدع من أعظم أبواب الجهاد لكن ينبغي أيضا ومن شروطه أن يكون الباعث لك هو الدين والتحذير من أهل الباطن وحماية الشريعة هذا هو الباعث لك لا أن يكون الباعث لك الهوى وأخذ أعراض الناس على سبيل التشهي، فإن فإنه إن كان هذا قصدك فإنك لا تثاب، ولذلك الأصل هو حفظ الألسن من الزلل، وأن لا يكون المرء صاحب قين وقال. بل ينبغي أن يكون صاحب دين وتقوى فإن احتاج إلى التحذير من صاحب هوى، فيجب عليه أن يحذر بما هو الحق فإن هذا من أعظم أبواب الجهاد كي لا يغرر بإخوانك المسلمين وأيضا على طالب العلم والخير والهدى أن يؤصل نفسه في العلم كي يفهم كلام العلماء في الأعيان متى يكون مبتدعا ومتى يكون وما ومتى يكون قد أخطأ خطأا لا يبلغ به إلى البدعة متى يكون حزبيا كل هذه ينبغي أن يؤصل فيها نفسه علميا وهذا يحتاج منك إلى وقت في التحصيل والتعلم والحفظ والمثابرة بين, أيدي بين يدي العلماء أو طلاب العلم الذين شهد لهم العلماء بالعلم فإننا نخاف على إخواننا أن يكون هذا شغلهم الشاغل فيفوتهم حفظ القرآن ويفوتهم حفظ صنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفوتهم التفقه في دين الله عز وجل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الذي ينبغي لنا جميعا أن نفرق بين حسن الخلق الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكما أنه كان هينا لينا كان يغضب إذا رأى ما يغضب الله عز وجل هكذا أو لما قيل له إنني أتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا فقام مغضبا وقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والمريض وذلحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عائشة ورأى قرام فيه تصاوير احمر وجهه وغضب, وغضب وقال إن هؤلاء يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له ذاك الخارج اعدل فإنك لم تعدل غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال وين يعدل إذا لم أعدل أنا يخرج من ضئضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية غضب أو غاضب كان يغضب في أمر الدين ولما جاء ذاك الأعراب في حديث أنس في البخاري ومسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لابسا بردة نجرانية غليظة الحاشية فاشتذبه من عنقه حتى أثر في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم به الصحابة قال يا محمد اعطني من مال الله فليس المال مالك ولا مال أبيك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله يتهاون يتساهل لما جاءه أسامة بن زيد يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها هذا هو حسن الخلق ليس التماوت والورع البارد عند كثيرين من الجماعات والطوائف إذا ضربك في خد فاعطه الخد الآخر وبعضهم تجده يضحك للجميع ويبتسم ويهش يمر على مدخن بسجارته يبتسم له ويكاد يحتضنه ويمر على سباب كذلك يبتسم ويهش له ويلتقي بامرأة متبرج يمد يده مصافحاً لها فإن قلت له لما تفعل هذا؟ قال إنما الدين الأخلاق قم صار عنده قم قم قم هل هذا من الأخلاق؟ لماذا؟ أحسن هذه من المحرمات؟ لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير لهم من أن يمس يد امرأة لا تحمل لا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط. وهؤلاء يقول لك إنما الدين الأخلاق. وفي باب السنة والبدعة يقول أنا أحب الجميع في الله يحب القبور الذي يدعو إلى عبادة القبور والطواف بها والاستغاثة بالموتى تجد يعانقه إن قلت له هذا مبتدع ضال قال إياك لا تتكلم في الناس إياك لا تتكلم في الناس النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الخوارج ماذا قال؟ الخوارج كلاب أهل النار في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفا فأولي أصحاب الوضع البارد إذا رأوا المنكرات والبدع وأهل الأهواء تلطفوا كي يقال فلان عنده خلق حسن ولقد صدق سفيان الثوني إذ يقول إذا رأيت الرجل يثني عليه جيرانه كلهم فاعلم أنه رجل سوء يراهم على ما ينكر فيهش لهم ويبتسم ولذلك تجد المؤمن يتنازع فيه طرفان تجد من يحبه وتجد من يبغضه من الذين يحبونه؟ أهل الحق والسنة ومن الذين يبغضونه؟ أهل الباطل والبدع فإذا هذه المسائل ينبغي إذا دعيت إلى حسن الخلق أن تفهم حسن الخلق كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ماذا أي سرهما أكمل ما لم يكن إثم فإذا كان إثم كان أبعد الناس عن ذلك ولذلك إذا خاطبتهم بالسنة قالوا لا تشدد إن الدين يسر إن الدين يسر تساوي عند هؤلاء إن الدين إذ محرمات هذا هو اليسر يريدون تيسيرا يوافق أهواءهم ليس تيسيرا يوافق الشريعة ما جعل الله عليكم في الدين من حرد وما الذي جعل الباطن ينتشر هذه المداهنة من أهل العلم لأهل الباطن ولو أنهم صدعوا بالحق الذي يعلمون لعلم الناس المحق من المبطل إذا قلت لهم إن سماع الأغاني محرم قالوا هذا الشيخ الفلاني ما قال لنا أسوأ من هذا إذا قلت لهم لا يجوز إدخالوا القبر إلى المسجد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرال الخلق عند الله قالوا ما بال الشيخ فلان ما قال لنا وهكذا أيها الأخوة إذا قلت لهم لا يجوز الاختلاط بين الشاب والفتاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء قال الشيخ فلان معنا في المدرسة يدرس ما قال لنا حرام إذا قلت لهم إن السجائر والتدخين محرم قال الشيخ فلان يدخن إذا قلت لهم التشبه بأعداء الإسلام في لباسهم وهيئتهم لا يجوز من تشبه بقوم فإنه منهم قال الدكتور فلان في الشريعة لابس كرفت و... لابس كرفت وب... وب... وب... وبدلة ويدرس في كلية الشريعة أنت مالك إذن ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعظما ولكنهم أهانوه ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما فما فعله أهل العلم؟ بالتهاون في إنكار المنكر لسيما إنكار أعظم المنكرات ما أعظم المنكرات؟ الشرك بالله عز وجل فأبقوا القبور والأضرحة ولم ينكروا وأبقوا المشاهد وأبقوا الزوايا وضرب الطبول والدفوف وهز الرؤوس لما تركوا هذا الأمر نشأت أجيال لا يعرفون الحق من الباطل ولا السنة من البدعة وإن الله عز وجل سائلهم يوم القيامة عن العلمهم الذي تعلموه فحسن الخلق أيها الإخوة إذا تكلم فيه الوعاظ هو الدعاة فإن بعضهم لا يكاد يعرج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه مع مخالفي السنة يقول إذا ذكرنا هذا نفر الناس لكنك إن لم تذكره نفرت عنك السنة فأيهما أخطر أن ينفر عنك الناس أم تنفر عنك السنة من جواب أن تنفر عنك السنة رضا الناس غاية لا تدرك وما أكثر الناس ولو حرسته بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سميل الله تعيرنا أن قليل كرامنا فقلت لها إن الكرامة فإذا حسن الخلق الأصل في تعامل المسلم أن يكون ذا خلق حسن مع الناس أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه تبسمك في وجه اخيك صدقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر الناس تبسما لا تحقرن من المعروف شيئا ولو انك تلقى اخاك بوجه طلق وفي روايه طليق هذه مكارم أخلاق لكن المبتدع تلقاه بوجه طليق مبتدع في دين الله عز وجل تلقاه بوجه طليق إذن كيف كان سلفنا يعرفون حسن الخلق يحيى بن أبي كثير يقول إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق غيره يعني لا تلتقي أنت وهو ويقول أحد السلف من آوى مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام ويقول أبي قلامة لئن يجاورني قرادة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أهل الأهواء. هذه غلظة شدة نعم إذا ما هي هذه لين رف قم قم فاجم قم فاجم أنت تقول إن هذه ليست شدة وإنما هي ليست شدة مع الهل البدع ليست شدة لكن السلف قالوا ينبغي أن نكون عندنا شدة مع الهل البدع إذن ترى أننا نضربهم اجلس فيكم أحد يجيب فليقل ها أنا ذا وينه قم هذه شدة محمودة ومحمود محمود محمودة أحسن جزاك الله خير هذه الشدة لها ما يدعو إليها من في شريعتنا الشدة على أهل الباطل هذا هو خلق السلف هذا هو خلق السلف أما يريدون دي دينا ميتا يريدون دينا مميّعا يريدون ورعا باردا صح صح ولا لا سلم على القبور وعانقه وسلم على على الإخوان وقبل رأسه وادعوا التبريغ إلى وليمة عشاء وهكذا إن دعوة أهل السنة والجماعة دعوة متميزة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك طائفة واحدة أو طوائف واحدة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار, في النار إلا ودفمتان أو ثلاث واحد واحد. واحدة ما هي أوصافها؟ ما أنا عليه وأصحابي. فإذا حسن الخلق ليس معناه أننا نتلطف مع الجميع ونبتسم للجميع ونعانق الجميع ونلتقي مع الجميع معناه سيذوب الحق صح؟ صح أو لا؟ حسن الخلق معناه أننا نقيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الحذر والتحذير من أهل الباطل وأن لا نغش المسلمين هذا هو حسن الخلق نعم يقول وأخونا وصل بهم الأمر تحت حسن الخلق ولين الجانب أن قالوا في النصارى إنهم إخواننا الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال كفر ويوسف القرضاوي يقول ماذا إخواننا النصارى لماذا يا يوسف القرضاوي كي لا ينفر عرفتم ولما حصلت انتخابات وفاز ذاك اليهود ماذا قال تحت قاعدة كي لا ينفر قال لو إن الله عرض نفسه على خلقه لم يحصل مثل هذه النسبة أرض هذا على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال يستتاب فإن تاب وإلا على ولاة أمر تلك البلاد أن يضربوا عنقه وقال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله لقد كفرت يا قرضاوي أو كدت فإذا أخرجوا لنا جيلاً ميتا المتدين فيهم لا يكاد يحص بشيء الكل عندهم أناس طيبون ونشأ جين لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر تجد المتدين صاحب الصلوات الخمس في المسجد يدخل مكاناً, مكانا يعج بالمنكرات ويضحك لهذا ويبتسم لهذا ويصافح هذا إذا قلت له يا أخانا هذه منكرات وجهك لماذا لا يتمعر لها قال الدين حسن الخلق فأل هذا فهم صواب لحسن الخلق أم باطن باطن أي خلق هذا يجعلك ترى المنكر ولا يتماعر وجهك له أي خلق إن هذا أن ترى ما يغضب الله عز وجل وأنت تهش وتبتسم أي دين هذا وأنت ترى الباطن بين عينيك وأنت لا تحرك ساكنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر الصديق إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده من رأى منكم منكرا فليغيره هل قال فليضاحك صاحبه يعانق صاحبه يخزل ويستحي نرى رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبنسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آدابه وله شروطه أن يكون عالما بالحكم الشرعي أن يكون عالما بالمدعو أن يكون عالماً بكيفية الدعوة إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه معي شهادة أن لا إله إلا الله فإن ينبغي أن يكون لنا معرفة به المدعوين كذلك لا ينبغي أن نحل ما حرم الله عز وجل أو نحر ما أحل الله عز وجل هل يجوز للشخص أن يأتي لآخر فينزمه وجوبا شرعيا بصلاة قيام الليل الجواب يجوز لا يجوز التشدد ما هو يا إخوة والغلوم أن توجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسول هذا هو الغلو هذا هو التشدد الآن لو أتيت قطلاء السماع على غاني قال عندكم أنتم السلفيون عندكم شدة وإذا قلت له وإذا قلت له الاختلاط محرم عندكم شدة وإذا قلت له الديمقراطية محرمة قال كيف لا بد من الرأي والرأي الآخر ولو كان الرأي الآخر كفريا السلفيون يقولون الحق ويقومون به ولا يسعون في تطييب خاطر أحد هكذا إنما يقولون الحق ويصدعون به لا يحابون في هذا ولا يخافون لومة لائم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فيا أيها الإخوة علينا بمكارم الإخلاق وحسن المعاملة للمسلمين وفي الوقت نفسه أيضا لسنا ندعو إلى ورع بارد ولا إلى تماوت ولا إلى هوان بل نقيم الحق وندعو المسلمين له بالحجة والبران ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قلات برانكم إن كنتم صادقين ماذا قال بعض السلف يا رحيبات يقول أخوكم من الرحيبات تعرف الحق تعرف أهل إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأعتذر عن التأخر والله المستعان يقول السائل السلام عليكم عندي عندي جيران منهم من يسب الله والدين ويدخنون الحشيش وأخلاق سيئة وتصرفات سيئة وترك للصلاة منهم من يؤذيني بكلامه وعباراته وتصرفاته ومنهم من يصغرني في العمر وإني لم تضاير من ذلك كثيرا أرشدني أرشدك الله ما يحبه ويرضاه عليك أخانا أن تدعوهم إلى الحق وأن تبين لهم وعليك أيضا أن تترفق في دعوتهم فالجار له حق في الإسلام عظيم يا أبا ذر إنك إن طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار وبين لهم خطورة سب الدين وسب الإسلام فإن هذا يعتبر كفرا ولو اقتضى الأمر أن تستميل قلوبا بالهدايا تعطيه هدية وتقول هذه يا فلان هدية لك مني وتبتسم له رغبة في هدايته إلى الخير فإن استمر على هذا الشر فإذا وجدت منجأاً أو معاذاً فانتعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من جار المقامة فإن جار البادية يرحل استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء الذي يقيم بجانبك وكذلك أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع من سعادة المر وذكر من الجار الجار الطيب أو كذا ادعوهم إلى الخير وبين لهم وحرص على هدايتهم فإن أبوا فتيسر لك الانتقال من بيتك فانتقل ونسأل الله العظيم أن يهديهم إلى الحق والخير يقول السلام عليكم جزاك الله خيرا يا شيخ أدعوكم إلى زيارة تونس فإنها في حاجة ماسة إلى العلم والعلماء أما العلماء فلسنا من العلماء نحن طلاب علم صغار ونصر الله نهيئ لنا وليخواننا الخير حيث كان هل إذا أردت أن أعطي الزكاة إلى رجل يجب علي أن أقول له أنه مال زكاة وجزاك الله خيرا إن كان من عادته أن يأخذ مال الزكاة فلا تخبره كي لا تحرجه وإن كان شخص لا تعرف أنه يأخذ لا يأخذ فأخبره فإن شاء أخذ وإن شاء ترك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيهما يبدأ بحفظ عمدة الأحكام أو الصحيحين بالنسبة لطالب العلم أنصح بالبداية بعمدة الأحكام ويتدرج في الطلب فطالب العلم يبدأ بصغار العلم قبله كباري وبالمختصرات قبله المطولات يقول أحد الأخوة دعيا إلى حضور مكالمة للعلام ربيع المدخلي، فبعث لي برسالة قال فيها: لو كان الشباب يريدون حقيقة الفائدة والاستفادة ها هي الفضائيات تعد بالمحاضرات والدروس التي ما سماحت الشيخ المفتي مساء كل جمعة في قناة المد، لكن أخشى أن تكون التبعية للأشخاص لا للحق. نريد منكم نصيحة وتوجيه لمعرفة مكانة العلماء في الإسلام هذا واضح من كلامه أن فيه دخنا الفضائيات تعج بالمحاضرات فإن قصد محاضرات علماء السنة وشياخ السنة لا بأس بها وإن أطلق المحاضرات فمنها محاضرات أهل البدع والضلال والخرافيين والقبوريين فهل هذه المحاضرات أيضاً يدعو لاستماعها؟ كذلك أيضاً القنوات الفضائية كثير من إخواننا ليس في بيته هذا التلفاز، ولقد سلم له دينه فإن ادخال القنوات الفضائية إلى البيوت أحدث شرا عظيما، كذلك أيضاً يعتبر القلاوات الفضائية تعتبر صورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلم أو صورة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيو ما خلقتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله كل مصور، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وهم يتعلق بدروس سماحة المفتي لا يمنع أن إخواننا يسمعون للمشايخ السنة جميعا وعلى رأسهم سماحة المفتي ويستفيدون من علمه وفقه الله لكن إذا دعوا إلى مكالمة للشيخ ربيع بن هذه المدخل فهذا خير قد اختصوا به الذي ينبغي أن يحرزوا على السماع لماذا تفهم أنت إما أن يسمع للشيخ ربيع أو للشيخ الشيخ عبد العزيز أهل الشيخ لماذا لا يجمع بين مشايخ السنة وأنت دعيت إلى فضل فإن كنت تعتقد مكانة الشيخ ربيع من هذه المدخلين فإنك تلبي الدعوة ما لم تكن معذورا وفي قولي لكن أخشى أن تكون التبعية للأشخاص لا للحق هنا موطن الدخان. عرفتم موضعها لا؟ هذا هو موضعه نحن وراء علماء السنة فليبلغ الشاهد الغائب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول الإمام أحمد إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة ومن علامة آل البدع الوقيعة في أهل الآخر ونقول لهذا الأخ لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هدك أستار منطقسهم معلومة فنحن نتبع الحق ولا ندعي العصمة في أحد من علماء السنة يعلمون ويجهلون يصيبون ويخطئون لكن لهم المنزل العظيمة والمقام العالي لعلمهم وفضلهم وجهادهم ثواني دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. والله